ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مش بنميم من مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبني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 قال أوصَطُهُم ألم أقُل لَكُم لَو لَا تُسَبِحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوَّمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا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 يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل و قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وَمَن يكذب بِهَذَا الْحَدِيثِ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 فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإيَّاكَ الَّذينَ كفروا لا يزلقون كبيب لَمَّا سمعوا الذكرَ وَيقولونَ إِنَّهُ لَمَجنونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذكرُ الْعَالَمِ